بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على رسول الله الكريم أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في برنامج أمة وسطا نستضيف فيه فضيلة العلامة الشيخ الدكتور عصام البشير في حلقات متتالية متواصلة شيخنا الكريم أهلا بكم شرفتمونا نتواصل معكم في هذه الحلقة سبق أن تناولنا في الحلقة السابقة موضوع صناعة الفتية أو الفتوى وهذا الموضوع يجعلنا نتحاور أكثر بعمق في قضية الثابت والمتغير. هناك الكثير من الإشكال في هذا الموضوع. نحتاج أن نجلي هذه هذه القضية وهذه الإشكالية في واقعنا المعاصر. نعم حياكم الله. هنالك الأحكام الشرعية نوعان: أحكام ثابتة ثبوت الجبال الراسيات، أحكام قطعية لا تتبدل بتبدل الزمان ولا المكان ولا الأحوال. فرض الفرائض وتحريم المحرمات والأركان الشرعية والحدود المقدرة بالشرع فمثل هذه لا معنى فيها لتبدل الزمان وتغير المكان مثل الصلوات شعير التعبدية الصلاة الصيام الزكاة الحج هذه لا تختلف لا زمانا ولا مكانا ولا ظرفا ولا حالا من الثوابت القيم الأخلاقية من الثوابت، الفرائض الأصول المحرمات، من الفرائض حرمت الزنا الخمر الربا شهادة الزور ونحو ذلك. قطعيات نعم. هذه قطعيات، يعني لدينا إذا أردنا أن نجمل ثوابت الدين، فنقول أولاً العقائد، هذه لأنها في عالم الغيب تتلقى بالتسليم. متى صح نصعن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني المقاصد الكلية التي دل الاستقراء على أن الشريعة جاءت لرعايتها كحفظ الدين وحفظ النفس وحقل وحفظ العقل والمال والنسل والعرض ونحو ذلك الأمر الثالث الفرائض الركنية التي بينناها القيم الأخلاقية هذه كلها من الثوابت القطعية هناك نوع من الأحكام اجتهادية إما بنيت على المصالح أو بنيت على الأعراف وبنيت على العوائد فهذه يمكن أن تختلف زمانا و مكانا و ظرفا أين يقع الإشكال الإشكال أن تجعل الثابت في موضع المتغير أو المتغير في موضع الثابت هذه الثوابت الأحكام القطعية ثبوتا و هي تعبر عن الوحدة الفكرية في الأمة وبالتالي لا بد من التشدد فيها وعدم التساهل حتى لا تنقض عراها كما يريد أن يفعل بعض الناس في زماننا هذا. مم. وأما الأحكام التي بنيت على الاجتهاد وعلى المصالح فهذه تختلف من من الأزمنة بحسب الأزمنة والأمكنة وهذا دليل على سعة الشريعة وعلى هيوية خلودها هيوية. وحيويتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان. مم. والإمام ابن القيم عقد فصلا قيما في كتابه إعلام الموقعين <تصفيق> عن رب العالمين فصلا في تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان وذكر أقرب ما يقرب من مئة مثال وضرب مثال بدرجات إنكار المنكر قال إنكار المنكر واجب في الشريعة فهناك حالتان يكون فيهما واجبا إذا زال المنكر زوالا كليا وخلفه المعروف أو قل المنكر نقص نقصت درجته فهتان حالتان يكون فيهما واجبا الحالة الثالثة إذا زال منك زال المنكر وخلفه منكر مماثل له قال هذه موضع اتهاد يجوز أن ننكر ويجوز أن لا ننكر والحالة الرابعة إذا خلفه منكر أعظم منه فهذه يكون إنكار المنكر محرم. فإذا تغير الـ الـ الحكم بما؟ أي نعم فهذه إسقاطاتها الواقعية تتجدد اليوم في كثير وطبعا يضرب لها أمثلة مثل ما ورد لشيخ الإسلام بن تيمية حينما أراد كان يمر على قوم يشربون الخمر من التتار فأراد بعض أصحابه نهي هؤلاء القوم عن الخمر فقال ابن تيمية رحمه الله إنما نهى الله عن الخمر لأنها تصد عن الصلاة وعن ذكر الله وهؤلاء إنما تصدهم الخمر عن قتال المسلمين فشرب الخمر مفسدة ولكنها مفسدة ذاتية غير متعدية وسفك الدماء مفسدة متعدية وإذا لابد من وقوع إحدى المفسدتين فلا بد أن ندرأ المفسد الكبرى بالإبقاء على المفسد الصغرى لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم حرمة الكعب عند الله عظيمة وحرمة المسلم أشد عظاما لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا إذن هنا جاء مسألة فقه الموازنات والشريعة تدرأ المفسد الكبرى وإن أبقت على المفسد الصغرى فإذن نحن الخلط ولذلك وجدنا أبا يوسف ووجدنا محمد بن الحسن كما قلنا من قبل خالفاء أبا حنيفة في ثلث المذهب وقالا لو رأى إمامنا ما رأينا لغير رأيه وفقهاء الحنفية يقولون إنه اختلاف عصر وزمان وليس اختلاف حجة وبرهان النبي عليه الصلاة والسلام له صفات ثلاث هو المفتي المبلغ عن ربه عز وجل فما يصدر عنه بمقتضى الفتوى حكم عام صلوا كما رأيتموني أصلي وهو إمام الأئمة ورأس الدولة الحاكم وهو قاضي القضاة الذي يفصل بين الخصومات كل هذه كل صفة من هذه الصفات لها أثر تشريع للحكم إذا قال بوصف الإمامة غير الفتوى مثلا من أحيا أرضا ميت فهي له إذا صدر هذا الحكم بمقتضى الفتوى يحق لكل إنسان أن, أن يحيي أرضا ميتة إذا صدر بوص الإمامة لا يجوز له أن يحيى الأرض الميتة إلا بإذن الإمام الله. طيب من قتل قتيلا فله سلبه فإذا أخذت على أنها فتوى فتوى عامة فيحق لكل غانم وجد غنيمة في الحرب أن يأخذها وإذا جاء هذا الحكم بوصه وحكما من الإمام معناه أنه لا بد من أخذ إذن الإمام، يعني الغنائم تذهب إليه، ثم هو يوزعها على ما يراه. إذن أثر في في الحكم. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل أشياء بمقتضى السياسة الشرعية والسياسة الشرعية هي الموازنة بين المصالح والمفاسد. فكان يقسم الأرض المفتوحة على من فتحها. لكن سيدنا عمر في أرض السواد نظر إنه إذا فا إذا قسم هذه الأرض على الفاتحين يضيع حق الأجيال هذا نظر مستقبلي أن هؤلاء الأجيال الذين يأتون من بعد ذلك لا بد أن يجدوا نصيبهم من, عائد نصيبهم من عائد هذه الأرض فضرب عليها الخراج لينتفع بها من شارك في فتحها ولتنتفع بها الأجيال التي تأتي من بعده واستنبط من قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان أن الذين جاءوا من بعدنا من بعدهم لهم نصيب في هذه الأرض فأحرز لأجيال المستقبل نصيبا مقدرا من هذه الأرض فهذا يعبر كما قال ابن قدامى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصدح في زمانه وما فعله الخطاب هو الأصدح في زمانه إنه اختلاف عصر وزمان وليس اختلاف حجة وبرهان فمن هنا يأتي التفريق بين الفتاوى مثلا عمر بن عبد العزيز كان بالنسبة لأهل المدينة يقضي بالشاهد واليمين ما معنى الشاهد واليمين؟ يعني القسم يؤدي القسم يحلف وشاهد, وشاهد. أهل المدينة كانوا مشتهرين بالعدالة فلما ذهب إلى الشام وجد الناس يتساهلون فاشترط شهادة رجلين أصبح اليمين وشهادة رجلين وقال لا يصلح الناس إلا هذا تحدث للناس أقضي بقدر ما أحدث لأنفسهم من فجوع وهكذا فإذن محمد ابن أبي زيد القيرواني المشهور صاحب المذهب لما انهدم كان يعيش في مدينة القيروان في الأندلس فانهدم حائط داره فاتخذ كلبا للحراسة فقالوا له إن إمام المذهب ينهى عن ذلك أخذ بحديث من اقتنى كلبا إلا كالبصيد أو ماشية أو زرع نقص من أجر عمله كل يوم من قرارات قال لو عاد شمالك إلى زمان إلا اتخذ أسد نظارية مالك عاش في المدينة كان الأمن مستتبا وهذا الرجل عاش في أطراف مدينة القيروان حيث قطاع الطرق واللصوص ومن هنا نجد أن أن العلماء يفرقون ولذلك ابن عبدين ألف رسالة نشر العرف فيما بني على الأحكام فيما بني من الأحكام على العرف فالمبني على العرف يتغير بتغير أعراف الناس وأحوالهم التفريق بين الثابت والمتغير أمر ضروري وحيوي في حركة الاكتهاد والتجديد المعاصر إضاح مبارك شكرا لكم نواصل بعد الفاصل كونوا معنا أعزائي المشاهدين لنواصل بعد الفاصل عدنا إليكم مشاهدينا لنواصل الحديث عن الثابت والمتغير كما بدأنا في هذه الحلقة وحديثنا الآن مع الشيخ عصام البشير حول تمثلات شيخنا عصام تمثلات الثابت والمتغير اليوم في مجال الفكري والممارسة نريد أن جملة من الإشارات والتمثلات في الواقع حتى نسقط هذا التأصيل الذي أشرت له في بداية الحلقة في موضوع الثابت والمتغير على واقعنا المعاش. نعم هناك أمثلة كثيرة يعني الآن تارد قضايا فيتكلم بعض الشباب يقولون أن وسائل الدعوة الإسلامية ينبغي أن تكون وسائل شرعية أو وسائل مشروعة قصد إذا قصد بأن تكون مشروعة بمعنى أنها لا تناقض الشرع فالمعنى الصحيح ولكن إذا قصد بأن كل وسيلة لابد لها من نص مباشر كنص الصلاة والصوم والزكاة والحج فهذا ليس بصحيح أولا أصل في هذه الوسائل أنها وأنها مشروعة بأصل الإباحة والبراءة الأصلية وأنها تدخل في باب العاديات وليس باب التعبديات وكل وسيلة أفضت إلى تحقيق مقاصد الشرع ومصالح الخلق فثم شرع الله ودينه فلسنا بحاجة في كل مسألة إلى أن نأتي لها بنص مباشر <تصفيق> لمشروعية هذا العمل يكفي أن هذا العمل في أصله لا يناقض ولا يعارض وتتأتي هنا أصل المشروعية ولذلك ابن عقيل لما عرف السياسة الشرعية ماذا كيف عرفها قال هي فعل يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد من الفساد وإن لم ينزل به نص وحي وإن لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه لا يحتاج إلى نص مباشر فيكفي أنه لأن الشريعة جاءت إلى تحقيق المصالح وإلى ضرء المفاسد فإذا لم تناقض وحققت هذه المقاصد والمصالح على مراتبها المختلفة هذا يكفي في مشروعيتها إذا أخذنا بعض الأمثلة العملية مثلا اليوم مفهوم الدولة المسلمة بعض الناس يتصور أن الدولة فقط هي الصورة التاريخية التي وجدت في عصر الخلافة وأن ما عدا هذه الصورة لا يجوس وفي اتجاهات معروفة تحمل هذه الرأية هي فقط عودة الخلافة ولا يرون أي شكل من الأشكال سوى هذه الصورة هنا نستصحب قاعدة الثابت والمتغير أين الثابت وأين المتغير الثابت في عالم المبادئ والمتغير في عالم الوسائل المبادئ ما هي المبدأ الأول أن سيادة أو أن الشريعة مصدر النظام القانوني مرجعية التشريع الذي يعبر عنه بالدستور ينبغي أن يكون أساسه كتاب الله أن يكون أساسه كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الشريعة مصدر النظام القانوني طيب المبدأ الثاني أن الأمة مصدر السلطات حق اختيار الحاكم ومراقبة أدائه وعزله إذا انحرف هو حق مكفول لهذه الأمة المبدأ الثالث مبدأ العدل أن العدل قيمة مطلقة لا تحجب لعداوة لا تتبدل لصداقة المبدأ الرابع الشورى منهج للحكم المبدأ الخامس مساواة الجميع أمام القانون المبدأ السادس الأمر بالمعروف النهى عن المنكر لأن وظيفة الدولة حراسة الدين وسياسة الدنيا به. المبدأ السابع كفالة الحقوق والحريات لأن الحرية شرط في التكليف والمبدأ الأخير هو مبدأ رعاية حقوق غير المسلمين والمبدأ الأخير هو الفصل بين السلطات طيب هذه مبادئ مبادئ أساسية يقوم عليها الحكم لكن كيف نعبر عن هذه المبادئ ما هي الآليات التي تحقق هذه المبادئ الدولة الوليدة الأولى كان المجتمع محدودا، الرقعة الجغرافية محدودة، البشر العدد كان أيضا محدود، كان العدد محدودا، الموارد أيضا كانت محدودة، الدولة لم تكن وظائفها معقدة، بدليل أن المسجد في أول الإسلام كان يقوم ببعض هذه الوظائف، النبي عليه الصلاة والسلام أول مقدمه المدينة قام بثلاثة أشياء، بنى مسجده، آخى بين المهاجرين والأنصار وادع اليهود المسجد كان يمثل دور المجتمع ودور الدولة احيانا. كان المسجد هو موطن العبادة وكان جامعة العلم وكان ساحة القضاء وكان برلمان التشاور الصحابة إذا حزبهم أمر تنادوا أن الصلاة جامعة فاجتمعوا وتشاوروا وكان هو الموضع الذي تنعقد فيه البيعة السياسية للحاكم مم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يصبح خليفة للمسلمين ببيعة بعض الناس له في سقيفة بني ساعدة مم. وإنما في اليوم التالي في البيعة العامة المشهودة التي انعقدت له في المسجد المسجد كان الموطن الذي تنعقد فيه البيعة السياسية وكان برلمان التشاور وجامعة العلم وساحة القضاء والموطن الذي تعبأ فيه الجيوش وتقسم فيه الغنائم وكان مأوى فقراء المسلمين وكان منتدى الأدب والشعر كان يمثل كل هذه الوظائف لكن اتسعت الحياة فأصبح قضايا الجيش والقضاء والحكم وجاء تمصير الأمصار وجاء تدوين الدواوين وجاءت وظائف الدولة اتسعت فانتقل وبقي المسجد يظل مركز الإشعاع الحضاري والديني والثقافي والتربوي والفكري للأمة ولكن الوظائف هذه انتقلت، فاليوم نحن نتحدث عن أن الإسلام بالنسبة للدولة يقيم هذه المبادئ، ولكنه يتخير من الوسائل ما يكون ما تكون أصدق على تجسيد هذه المبادئ على أرض الواقع بالصورة الصحيحة، فالواقع التاريخي لن يسعفنا بآلياته لتطبيق هذه المبادئ، وهنا. ننفتح على كل التراث الإنساني المعاصر لنستجلي منه هذه الآليات فإذا وجدنا مثلا اليوم بعض الآليات مثل آلية الانتخاب آلية دولة المؤسسات لنحقق بها الشفافية والرقابة والمساءلة آلية التصويت آلية الاستفتاء آليات متعددة نعبر بها عن, عن هذه المضامين فلا نقول بأنه أننا محتاجون إلى مشروعية لهذه الوسائل بأدلة مباشرة وأن هذه لم توجد عند سلفنا الصالح وكل خير في اتباع من السلف وكل شر في ابتداء من خلف هذا, هذا استدلال في غير موضعه لأن الصورة التاريخية أفادت المشروعية ولكنها لم تفد أن ما عداها لا يكون جائزا هذه مسألة مهمة خلينا نأخذ مثال واضح يليت. مسألة بقاء الحاكم على رئاسة الدولة مدى الحياة ايه. هذا كان موجود عند الخلفاء الراشدين أن الحاكم الذي يبايع يبقى مدى الحياة طيب هل هذه الصورة ملزمة للأمة ولا يمكن للأمة أن تتخذ صورا أخرى فإذا جاءت الأمة وقالت اليوم الناس ليس كأبي بكر ولا كعمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم جميعا، وأن الحكم عبارة عن تعاقد بين الحاكم والمحكوم، عقد بين طرفين عقد سياسي واجتماعي، الأمة من طرف والحاكم من طرف، وأرادت الأمة أن تقيد فترة بقاء الحاكم لدورة أو دورتين، قالت حتى لا يكون هنالك استبداد ولا ولا فساد ولا بطانة فاسدة ولا استئثار بي بأموال الناس ولا بالسلطة حتى لا يتفرعا ويتجبر ويتغطرس الحاكم نعطيه دورة أو دورتين هذا حق الأمة المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما وأحرم حلال ولذلك إذا جاء جاءت الأمة واشترطت هذا الشر هذا حقها فإن قبل به الحاكم أمضت له بيعتها وإلا تمضه لغيره ول لغيره ولذلك عبد الرحمن بن عوف لما قاد الشورى في الخليفتين المرشحين عثمان وعلي رضي الله عنهما عرض عليهما شرط الأمة وشرط الأمة كان العمل بالكتاب والسنة وبسيرة الشيخين قبل عثمان رضي الله عنه بهذا الشرط وأما علي قال الكتاب والسنة على العين منا والرأس وأما الشيخان فأجتهد كما اجتهد فأمضت الأمة لمن قبل شرطها هذا حق الأمة وبالتالي لا نقول بأنه كيف تجعلون الحاكم له فترة مؤقتة والصورة التاريخية أفادت أن ذلك كان مشروعا وكان جائزا لكنها لم تفد أنما ما عدا هذه الصورة لا يكون جائزا بل الأقرب إلى واقعنا هو أن نحقق مبدأ التداول السلمي للسلطة لأن كثيرا من الدماء التي سفكت والتي أريقت عبر تاريخنا أن الحاكم بطول بقائه يعتبر أن بقائه هو حق إلهي وأنه مبعوث العناية الإلهية ويمكن أن يستبيح دماء الشعب نصه أو كثيرا منه حتى يبقى في سدة الحق ولعل الغرب استطاع أن يصل إلى هذه المعادلة بعد تطواف عسير ولكنها حققت استقرارا مجتمعيا وسياسيا جعلت الإنسان يدرك هذه المسألة فهذه من المواطن التي تقبل الاجتهاد. والأمر يحتاج إلى تفاصيل يمكن أن نعبر عنه بصورة أوفى في حلقات قادمة. كل الشكر لك فضيلة الشيخ تطرقنا إلى موضوع الثابت والمتغير ودخلنا من الواضح في موضوع إصلاح الأمة وتمثلاتها الفكرية. يعني أعزائي المشاهدين قيل لأعرابي يعني أو قال عرabi لم أجد شيئا أمر الإسلام به إلا واستحسنه العقل ولم أجد شيئا نهى الإسلام عنه إلا واستقبحه العقل كل الشكر لكم نلقاكم في الحلقة القادمة دمتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته